قال وليد الأعظمي آمنت بالله إن الحق منتصر والظلم مندحر والكفر منهار والشعب إن مازج الإيمان همته فإنه لقوى الإفتاد دحار آمنت بالله إيمانا عرفت به أن الزمان على الباغين دوار آمنت بالله إيمانا عرفت به أن العدو حقير السأم خوار ليعلم الناس أن الله مقتدر سبحانه غالب ناه وأمار تجري الأمور بسر من مشيئته ما شاء كان علي السأم جبار لا ينكر الله إلا جاهل نذق غر بليد كفيه الرأي ختار من الزوابع في الصفحه الثانية والعشرين وقال ايضا شباب الجيل للإسلام عود فأنتم روحه وبكم يسود وأنتم سر نهضته قديما وأنتم فجره الزاهي الجديد يطل على الحياة هدى وعدلا وانصافا فيبتسم الودود. وتنطلق المشاعر من قلوب تداعبها الأمان والوعود ويدفعها إلى العليا حنين وإيمان بنهضتها شديد عليكم بالعقيدة فهي درع نصون به كرامتنا حديد من الزوابع في الصفحة السادسة والستين أتى مكحولا رجل فقال يا أبا عبد الله قوله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قال مكحول يا ابن أخي لم يأتي تأويل هذه بعد إذا هذا الواعظ وأنكر الموعود فعليك حينئذ نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت يا ابن أخي الآن نعظ ويسمع منا من الحية في التاسعة والسبعين بعد المئة التقى يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام فضحك عيسى في وجه يحيى وصافحه فقال له يحيى يا ابن خالتي ما لي اراك ضحكا كأنك قد امنت فقال له عيسى يا ابن خالتي ما لي اراك عابسا كأنك قد يئس. فأوحى الله عز وجل إليهما إن أحبكما إليّ أبسكما لصاحبه من الحليل الجزء الخامس الصفحة الحادية والثمانين بعد المئة. قال رجل من العباد يوم الإخوان إني لا أعلم حين يذكرني ربي ففزع من ذلك. وقالوا تعلم حين يذكرك ربك؟ قال نعم. قال ومتى قال اذا ذكرته ذكرني وقال واني أعلم حين يستجيب لي ربي فعجبوا من قوله وقالوا تعلم حين يستجيب لك ربك عز وجل قال نعم قال وكيف تعلم ذلك قال اذا وجل قلبي وقشعر جلدي وصابت عيناي وفتح لي في الدعاء فهنا أعلم أن قد استجيب لي من الحلوى الجزء الثاني الصفحه الرابعه والثلاثين بعد المئة الثانيه عن سعد بن ابي وقاص قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سريجه وقال لا بعثنا عليكم رجلا اصبرتم على الجوع والعطش فبعث علينا عبد الله بن جحش فكان أول أمير في الإسلام وكان من نبأ عبد الله هذا رضي الله عنه أنه هاجر الهجرتين وفي ثانيتهما هاجر معه كل أقاربه فما بقي في دار بني جحش في مكة أحد حتى خلت من أهلها الدار فغدا أبو سفيان على دار بني جحش فباعها فبلغ ذلك عبد الله فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم اشرت يا عبد الله ان يعطيك الله بها دارا خيرا منها في الجنه قال بلا قال صلى الله عليه وسلم فجالك لك فلما كان يوم احد نادى عبد الله بن جحش سعد بن ابي وقاص وقال الا تاتي ندعو الله فقال سعد بلى فسار الى مكان خال هناك وقفا فدعا سعد فقال اللهم اذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا باسه شديدا حرجه فاقتله فيك واخذ سلبه فامن عبد الله على ذلك ثم وقف ودعا وقال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا باسه شديدا حرجه أقاتله فيك ويقاتلني ويأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك وقلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فتقول صدق قال سعد فكانت دعوة عبد الله خيرا من دعوتي ولقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقان في خيط. ثم دفن هو وخاله حمزه بن عبد المطلب في قبر واحد لقد باع الله داره في الدنيا فنال بها دارا في الجنه كنعمه العاقبه رضي الله عنه وارضاه من كتاب الاصابه والحليه وشهداء الاسلام في عصر النبوه في الصفحه الرابعه والاربعين أخرج البيهقي من طريق ضرار بن عمرو عن أبي رافع قال وجه عمر رضي الله عنه جيشا إلى الروم وفيهم عبد الله بن حزافة فأشروا فقال له ملك الروم تنصر أشركت في ملكي فأدى, فأدى. فأمر به فصلب وأمر برميه باستهام فلم يجزع فأنزل وأمر بقدر تصد فيه الماء واودي عليه وأمر بإلقاء أسير فيها فإذا عظامه تلوح فأمر بإلقائه إن لم يتنصر فلما ذهبوا به بكى قال ردوه فردوه إليه فقال الملك لعبد الله لماذا بكيت قال تمنيت أن لي مئة نفس تلقى هكذا في الله فعجب الملك وقال قبل رأسي وأنا أخلي عنه فقال وعن جميع أسار المسجمين قال نعم فقبل رأسه فخلى سبيلهم فقدم على عمر فقام عمر فقبل رأسه من الإصارة الجزء الثاني الصفحة الثامنة والثمانين بعد المئتين جاءت امرأة أبا حنيفة في دكانه بسوض تريد أن تبيعه إياه فسألها بكم تبيعين فقالت بمئة فقال لها هو خير من مئة فبكم تبيعين فزادت مئة مئة وهو يقول لها هو خير من ذلك فبكم تبيعين حتى قالت بأربع مئة فأجابها الجواب نفسه فقالت تهزأ بي قال معاذ الله اذهبي هات رجلا يقومه ففعلت وقومه الرجل فاشتراه أبو حنيفة بخمسمائة من كتب التراجم التي ترجمت أبي حنيفة ذهب العالم العابد الورع التابعي المتواضع عبد الله بن محيريز يشتري من دكان حاجة فلما جاء إلى الدكان وسام سلعة التي يريد شراءها لم يعرف البائع فقال رجل كان معه للتاجر إنه الرجل الصالح والعامل العامل ابن محيرين فعندما سمع ذلك فولنا هاربا فناداه البائع إلى أين يا سيدي فقال إنما دخلنا نشتري بنفقتنا ومالنا ولم ندخل لنشتري بديننا ومضى لسبيله ولم يشتري منه شيئا من الحلية الجزء الخامس الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال صلى الله عليه وسلم لا مالي لي وللدنيا وما للدنيا ومالي لي والذي نفسي بيده ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائب فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها من الحليه الجزء الثالث في الصفحه الثانية والأربعين بعد الثلاثمائة كان علي بن الحسين حزينا في يوم من الأيام فإذا رجل حسن الوجه حسن الصياب ينظر تجاه وجهه وقال يا علي بن الحسين ما لي أراك كئيبا حزينا أعلى الدنيا فهي رزق حاضر يأكل منها البر والفاجر فقال علي ما عليها احزن لان الامر كما تقول فقال الرجل اعلى الاخره وهي وعد صادق يحكم فيها ملك قاهر فقال علي ما على هذا احزن لانه كما تقول فقال فما حزنك اذا يا علي بن الحسين هل رايت احدا سأل الله فلم يعطه قال لا فقال الرجل هل رايت احدا خاف الله فلم يقته قال لا ثم ثم انصرت الرجل في سبيله وكانت كلماته عزاء وموعظه من الحليه بتصرف في الجزء الثالث والصبحة الرابعة والثلاثين بعد المئة جاءت امرأة عليها ثوب بال قد نفض من الصبر وقد بدت عليها الحاجة فسألت حسان بن أبي سنان فقال لشريكه هكذا وأشار بأسبعين السبابة والوسطى فذهب شريكه يزن درهمين قال حسان زن لها مئتين فقال يا أبا عبد الله كانت ترضى بدرهمين والسائلون كثير فلو فرقت فيهم المئتين لكان أحسن فقال إني ذهبت في شيء لم تذهب فيه إني رأيت بها بقية من الشباب وخشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما يكره من الحية الجزء الثالث الصفحة السادسة عشر بعد البيئة قال أبو نواس لله در الشيد من واعظ وناصح لو حضيا الناصح يأبل الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح فاسم بعينيك إلى نسوة مهورهن العمل الصالح من اتقى الله فذاك الذي سيق إليه المتجر الرابح سمر فما في الدين أغلوفة ورح لما انت له رائح من ديوان ابي نواس في الصفحه الثلاثين بعد المئة قالت ام الدردان كان أبو الدرداء لا يحدث بحديث إلا تبسم، فقلت إني أخاف أن يحمقك الناس فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث بحديث إلا تبسم. وقالت كان لأبو الدرداء ثلاثمائة وستون خليلا في الله يدعو لهم في الصلاة فقلت له في ذلك فقال إنه ليس رجل يدعو لأخيه في الغيب إلا وكل الله به ملكين يقولان ولك مثل ذلك أفلا أرغب أن تدعو ولي الملائكة من سير أعلام النبلاء في الزجء الثاني والصفحة الثالثة والخمسين بعد المائتين قالت برزة بنت رافع أرسل أمر إلى أم المؤمنين زينب بنت جحش في عطائها فلما رأته كثيرا ظنت أنه أرسل إليها ما أرسل لتوزعه فقالت غفر الله لعمر غيري كان أقوى مني على قسم هذا قالوا كله لك وأفهموها أنه ليس للقسم والتوزيع فقالت سبحان الله واستترت بثوب وقالت صبوه وافرحوا عليه ثوبا فتفعلوا فاخذت تفرقه في رحمها وأيتامها واعطتني ما بقي فوجدناه خمسة وثمانين درهما، ثم رفعت يدها إلى السماء وقالت: اللهم لا يدركني عفاء عمر بعد عام هذا. من سير أعلام النبلاء في الجزء الثاني الصفحة الخمسين بعد المئة. أسلم سعد بن معاذ على يد مصعب بن عمير رضي الله عنهما، فقال ابن إسحاق. لما أسلم وقف على قومه فقال يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم قالوا سيدنا فضلا وأيمننا نقيبا قال, قال فإن كلامكم علي حرام رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فوالله ما بقي من دار بني عبد الأشهل رجل ولا امراه إلا وأسلموا رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء الجزء الأول الصباح الثالثة بعد المائتين جاء رجل الحسن بن سهل يستشفع به في حاجة فقضاها فأقبل الرجل يشكره فقال له الحسن بن سهل على ما تشكرنا ونحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة ثم أنشد فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة ذي أن أعين وأشفع فإذا ملكت فجر فإن لم تستطع فجهد بوسعت أنت سعة من كتاب المنهج الأحمد الجزء الأول الصفحة الخامسة بعد المئة الثالثة يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كثوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي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 إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحسيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه صحيح مسلم الجزء الثامن في الصفحة السابعة عشر جاء سفيان الثوري جعفر بن محمد وقال له حدثني فأبى. فقال سفيان لا أقوم حتى تحدثني قال جعفر بن محمد يا سفيان إذا أنعم الله عليك بنعمة فأحببت بقاءها ودوامها فأكثر من الحمد والشكر عليها فإن الله عز وجل قال في كتابه لئن شكرتم لأزيدنكم يا سفيان إذا استبطيت الرزق فأكثر من الاستغفار، فإن الله تعالى قال في كتابه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يا سفيان إذا حزبك أمر من سلطان أو غيره فأكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها مفتاح الفرج وكنز من كنوز الجنة فعقد سفيان بيده وقال ثلاث وأي ثلاث قال جعفر عقلها والله أبو عبد الله ولينفعنه الله بها من الحيه الجزء الثالث الصفحه الثالثة والتسعين بعد المياه جاء في الآثار إن موسى عليه السلام سأل ربه فقال يا رب أخبرني عن اهلك الذين هم أهلك الذين تؤويهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك فقال هم الطاهرة قلوبهم النجية أيديهم الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بهم الذين ينيبون إلى ذكري كما تنيب النصور إلى وكرها الذين يغضبون لمحارم الله إذا استحلت كما يغضب النمر الى حور الذين يكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس من الحلية الجزء الثالث الصفحه الثانية والعشرين بعد المئة الثانية قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه من آتاه الله مالا فليصل به القرابه وليحسن منه الضيافه وليفك به الأسير والعامل وليعطي منه الفقير والغارم وليصبر على الحقوق والنوائب بثغاء الثواب فان فوزا بهذه الخصال شرف مكارم الدنيا ودرق فضائل الاخره ان شاء الله من نهج البلاغه الجزء الثاني الصفحه الثالثه والثلاثين دخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له عظني يا سابق واوجد قال نعم يا امير المؤمنين وابلغ ان شاء الله قال عمر هات فانشده سابق إذا أنت لم تنحل بزاد من التقى ووافيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون سركته وأرصدت قبل الموت ما كان أرصد فبكى عمر حتى سقط مغشيا عليه من الحية الجزء الخامس الصدقة الثامنة عشر بعد الثلاثمائة قال ابن عباس ماذا لغم عن أكل لي مكروه قط الا انزلته احدى ثلاث منازل ان كان فوقي اعرفت له قدره وإن كان نظيري تفضلت عليه وإن كان دوني لم احصل به هذه سيرتي في نفسي كمن رغب عنها فإن ارض الله واسع من الحلية الجزء الرابع الصفحة الخامس والثمانين. وقال ميمون بن مهران ثلاث لا تبلون نفسك بهم لا تدخل على السلطان وإن قلت آمره بطاعة الله ولا تدخل على امرأة وإن قلت أعلمها كتاب الله ولا تصغين بسمعك لذي هوى فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه من الحلية الجزء الرابع الصفحة الخامسة والثمانين قال بلال بن سعد لا تنظر الى صغر الخطيئه ولكن انظر الى من عصيت من الحليه ايضا الجزء الخامس الصفحه الثالثة والعشرين بعد المئتين قال يحيى حاج يحيى يا رب هذا الكون يا الله من ذا دعاك فما استجبت دعاه اليوم جئتك حاملا لخطيئتي فاغفر لعبد ما جنته يداه ووقت في الليل البهيم مناديا الله يا الله يا الله إن كنت ممن سار خلف جهالة فالعفو عندك لا يحيد مداه يا ويلتا والذنب أثقل عاتقي فبأي وجه في غد ألقاه إني دفدت لدي إليك تضرعا أواه مما قد جنت أواه يا نفس ما هذه بدار إقامة تحذار ممن همه دنياه يا مغنيا هذا الوجود بفضله حاشا أشق بوجوده وغناه فقبل الإله ثوبة من سائر واجعل كتاب الحق في يمناه من حضارة الإسلام العدد الخامس الصفحة العاشرة بعد المئة عن ام درة قالت بعث ابن الزبير رضي الله عنه الى خالته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في غرار سيني ثمانين ومئة الف درهم فتدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس حتى فرغ فلما امست قالت يا جارية هات فطوري لأنها كانت صائمة فجاءت بخبز وزيت فقالت لها أم ذرة ما استطعت فيما قمت اليوم أن تستري لنا بدرهم لحما نستر عليه فقالت لو كنت ذكرتيني لفعلت من كتاب لباب الآباب لأسامة بن منقذ في الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفه ويقول غدا جيفا وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله وعجبت لمن نسي الموت وهو يرى الموت وعجلت لعامر دار الفناء وتارث دار البقاء من نهج البلاغة الجزء الثالث الصفحة الثمانين بعد المئة كان رجل من المدمنين جمع قوما من ندمائه ودفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يشتري شيئا من الفواكه للمجلس فمر الغلام بباب مجلس منصور بن عمار وهو يحرض الناس على اعطاء رجل فقير ويقول من دفع اليه اربعه دراهم دعوت له اربع دعوات فدفع الغلام اليه الدراهم فقال منصور ما من الذي تريد ان ادعو لك فقال الغلام لي سيد اريد ان اتخلص منك فدع منصور وقال الاخرى قال أن يخلف علي دراهني فدعا، ثم قال الأخرى قال الغلام أن الله على سيدي فدعا منصور ثم قال الأخرى فقال الغلام أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم فدعا منصور وعاد الغلام من حيث أتى فلما رجع قال له سيد لما أبطأت علينا فقص عليه القصة قال السيد وبما دعا قال سألت لنفس العتق. قال السيد اذهب فأنت حر وأيش الثالث قال الغلام أن يخلف الله علي الدراهم قال السيد لك أربعة آلاف درهم أيش الثالث قال الغلام أن يتوب الله عليك قال تبت إلى الله أيش الرابع قال الغلام أن يغفر الله لي ولك وللقوم قال السيد هذا ليس إليه فلما بات تلك الليلة رأى في المنامك أن قائلا يقول له أنت فعلت ما كان اليك أفترى أني لا أفعل ما كان قد غفرت لك وللغلام ولمنصور بن عمار وللقوم الحاضرين عن كتاب الإحياء الجزء الرابع الصفحة الرابعة والخمسين بعد البيئة. قال الشاعر: يراقد الليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن اسحارا لا تفرحن بليل طاب أوله، فرب آخر ليل أجد النار. أثناء القرون التي كانت منعمة، كر الجديدين إقبالا وإذارة. كم قد أبادت صور الدهر من ملك، قد كانت الدهر نفاعة وضرارا يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارة. هل لا تركت من الدنيا معانقه حتى تعانق في الفردوس ابكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. من كتاب الإحياء الجزء الثالث الصفحة الرابعة بعد المئتين عن عبد الله بن مسعود قال لما نزلت منزل الذي يقرب الله قرضا حسنا قال أبو الدحداح يا رسول الله أو إن الله تعالى يريد منا القرض قال نعم يا أبو الدحداح يريد أن يدخلكم الجنة به قال أبو الدحداح أرني يدك تناوله صلى الله عليه وسلم فقال إن لي حديقتين إحداهما بالسافلة والأخرى بالعالية والله لا أملك غيرهما قد جعلتهما قرضا لله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل إحداهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك قال فأشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى وهو حائف فيه ست نخلة قال صلى الله عليه وسلم إذا يجزيك الله به الجنة فانطلق أبو الدحداح حتى جاء أم الدحداح وهي مع صبيانها في الحديقة تدور حول النخل فأنشأ يقول هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد بيني من الحائط بالوداد فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من من ولا ارتداد إلا رجاء الضعف في المعادي فارتحلي بالنفس والأولاد والدر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى المعادي قالت أم الدحداح ربح بيعك بارك الله لك فيما اشتريت ثم اجابته ام الزحداح بشرك الله بخير وفرح مثلك ادى ما لديه ونصح قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح والعبد يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما ثم اقبلت على صبيانها تنفض ما في اكمامهم حتى تحولت إلى الحائط الآخر من تفسير القرطبي الجزء الثالث الصفحة الثامنة والثلاثين بعد المائتين قال أبو الزناد لما حضرت خالد بن الوليد الوفاة دك ثم قال لقد حضرت كذا وكذا زحفا وما في جسدي شبر إلا وفيه ضربة سيت أو طعنة رمح أو رمية سهم. وها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال قال خالد بن الوليد ما ليلة يهدا إلي فيها عروس أو أبشر فيها دجلان بأحب إلي من ليلة شديدة الجريد في سرية من المهاجرين أصبح بهم العبي من البداية والنهاية الجزء التابع الصفحة الرابعة عشر بعد المئة لما أصيب الملك الصالح إسماعيل بن السلطان محمود الشهيد بالقولنج وصف له الأطباء قليل خمر. فقال لا أسعل حتى أسأل الفقهاء فتأل بعضهم قائلا إن كان الله قرب أجلي فهل يؤخره شرب الخمر فقال لا فقال والله لا لقيت الله وقد فعلت ما حرم عليه ومات ولم يشربه رحمه الله من شزرات الذهب الجزء الرابع ففحة الثامنة بعد المئة الرابعة ويروى عن علي رضي الله تعالى عنه من اعطي اربعا لم يحرم اربعا من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابه قال تعالى ادعوني استجب لكم ومن اعطي التوبه لم يحرم القبول قال تعالى ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة قال تعالى لئن شكرتم لازيدنكم من نهج البلاغة الجزء الثالث الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه أن رجلا أتى إلى أخ له في الله يزوره فقصد قريته فأرصد الله تعالى على طريقه ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخى لي في هذه القرية قال أبينكما رحم تصلها قال لا قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه أي تسعى في صلاحها قال لا غير أني احببته في الله قال فاني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه أخرجه مسلم بنحوي قال قيس بن الخطيم يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما يشاء وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء ولا يعطى الحريص غنا لحرص وقد ينمى على الجود الثراء غني النفس ما عمرت غني وفقر النفس ما عمرت شقاء وليس بنافع ذا البخل مال ولا مزلا بصاحبه السخاء وبعض الداء ملتمس شفاه وداء الحمق ليس له شفاء وبعض خلائق الأقوام داء كداء البطن ليس له دواء وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفكى إلا بلاء من الحماسة الجزء الثاني الصفحة الرابعة والأربعين لما مات ذر ابن عمر ابن ذر الهمداني وكان موته فجأة جاء أهل بيته اباه يبخون فقال أبوه عمر ابن ذر ما لكم إنا والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا زهد لنا بحق ولا أخط بنا ولا أريد غيرنا وما لنا على الله معتب وخرج بجنازته بكل تجلد وصبر فلما وضعه في قبره قال رحمك الله يا بني والله لقد كنت بي بارا ولقد كنت عليك حبيبا وما بي إليك من وحشة ولا إلى أحد بعد الله فاق، ولا ذهبت لنا بعز، ولا أبقيت علينا من ذل ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليك يا ذر لولا هول المطلع ومحشره لتمنيت ما صرت إليه فليت شعري يا زر ما قيل لك وماذا قلت ثم قال اللهم إنك وعدتني استواب بالصبر على زر اللهم فعلى زر صلواتك ورحمتك اللهم إني قد وهبت ما جعلت لي من أجر على زر لزر صلة مني فتجاوز اللهم عن كل قبيح صبر منه فإنك أرحم به مني اللهم وإني قد وهبت لزر إساءته إلي فهب له إساءته إليك فإنك أجود مني وأكرم ولما ذهب لينصرف من المقبرة قال يا زر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا ما نفعناك من الحجيات الجزء الخامس الصفحة الثانية بعد المئة اشترى علي رضي الله عنه تمرا بدرهم، فحمله في الحسة فقال رجل يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك فقال أبو العيال أحق بحمله من البداية والنهاية الجزء الثامن الصفحة الخامسة والخمسين قال أبو إدريس الخولاني سمعت حذيفه بن اليمان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مقافة أيذركني؟ يدركني فقلت يا رسول الله انا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر قال نعم فقلت هل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخلوا قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر فقلت هل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها فقلت يا رسول الله سفهم للا قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت يا رسول الله فما ترى إن ادركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تقل لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن عض على اصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك رواه البخاري إلى أبو هريرة يوما عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك قال نعم قال فكيف صنعت قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه قال ذلك التقوى وأخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقوى. واصمع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الزبال من الحفى من جامع العلوم والحكم الجزء الثاني الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة قال اقبال المؤمنون على عناية ربهم يتوكلون لا خوف يفزعهم ولا هم في الحوادث يحزنون لو مر أضعفهم على فرعون يحتز الرؤوس لأراك في الإصطاح هارونا وفي الايمان موسى إني رأيت الخوف في الدنيا عدوا للعمل هو مطفئ نور الرجاء وسالب كنز الأمل يرمي الإرادة بالتزلزل والعزيمة بالخور ومن احتواه الخوف لا يجني من الغوض السمر المؤمن الوثاب تعصمه من الهول السكينة والخائف الهياب يغرق وهو في ظل السكينة تلقاه عند شبابه هرما قد انحطت قواه وتعثرت قدماه قبل الخطو وارتعشت يداه أعداؤكم يخشون سيف يقينكم قبل السيوف ومرامهم أن تسرعوا بالخوف من قبل الفتوف المؤمنون لهم من المولى أمان الأولياء بلغوا الكمال فهم عن الدنيا العريضة أغنياء قال الخطابي ارضى للناس جميعا مثلما ترضى لنفسك انما الناس جميعا كلهم ابناء جنسك فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك من مقدمة كتاب العزلة للخطابين وتدوافد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له كيف تركت الناس قال قال تركت غنيهم موفورا وفقيرهم مجبورا وظالمهم مقهورا ومظلومهم منصورا فقال, فقال الحمد لله لو لم تسم واحدة من هذه الخصال إلا بعضو من أعضائي لكان يسيرا من كتاب الأمال الجزء الثاني الصفحة التاسعة والثلاثين قال عبد الله بن صالح دخل علي طاوس وأنا مريض يعودني فقلت يا أبا عبد الرحمن ادعو الله لي فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه من الحلية الجزء الرابع الصفحة العاشرة وقيل إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت من فيها لعمري عن قريب سيموت ولقد يكفيك منها أيها العاقل قوت وأخيرا إليك هذا الدعاء من كتاب إعانة الطالبين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصمة دوامها ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش ارغده ومن العمر أسعده ومن الاحسان أتمه ومن الانعام أعمه اللهم كلنا لنا ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقر بالعافية غدونا واصالنا واجعل الى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا باصلاح عيوبنا اللهم اجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامه وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامه يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أخي المسافر عزيز المسامر ارجو أن تكون روحك قد استمتعت مع هذه الوقفات مع الأبرار والرقائق من المنثور والأشعار التي جمعها الدكتور محمد بن لفص الصبار حفظه الله واختارها لك اخوك فائز عبد القادر شيخ الزور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم